قالوا يا رب لو ا ن ه و ك ا ن ط ا ي و م ئ 我ん يرسل السماء خ ل ق ك م أ ط د ل ا Bill, feel me.